على رجلي ونصف الحسان ونضم الهام قليلا صالنا فارس الزايري قد هيتا ما يا ايمان ما نبي عذوي مظرام الجنا علجوه حبك يا ايمان ما نبي عذوي يا حفظها طبع لي زور الحبيب في العشور معتل ومن ناس لو ما شيء اللي يشاين عس تزعل من جنور اللي يشاين عس تزعل من جنور تمنع العشاق من شوف الحبيب تمنع العشاق من شوف الحبيب ما تهمنا النايب اوقف على رؤوس وبدروب الموت مشاي يدوز ما تهمنا هذا حكم يزيد بالحقل اليقين لعلي نحترم هذا حكم يزيد بالحقل اليقين علنا حداه ماشي على غيت ليان ومقف الحسان طوبلها ما كليل القواهن حارسائري قد متامه الجب ظهر يغركا يمان عنبي على لويك غون انتدار الجب ظهر يغركا يمان عنبي على لويك يزورك قبل يك بعد وحنا صرنا نحور نقطع من بينا كل زائر تقصر سلسيهو بينا كل سلسي. يضحك على السيف بس يضحك على النسيب بسيف جعليك دمي قلة تبع حقرون الرشيد سمعتني حلو روس ام صارت يزيد دمي قلة تبع حقرون الرشيد سمعتني حلو روس ام صارت يزيد سيان مطبوعه حروف على الجبين واحنا خدها ما سيان حروف على الجبين واحنا خدعاما شي على رجليين موقف الحسين احنا من يتعب جده من المسير تقوم تمشي القاح بينا للطريق ولاتق الحمل المشوطاح الضرير يقوم حفه حسين ويشيل الطيح نمشي على يا حسين ونطوب تنحى بالرجلين نمشي على الجوب نمشي على رجلين يا حسين ونطوب تنحى بالرجلي انمشي على الجفوف تنحى بالجف ين وبدا ما تجيني نمشي على الهامة تنحى بالجنف ين ما تجيني نمشي على الهامة تاخذها القلم ما الشاعر راح والحشوش من كذب تحسين بليف كل كلام بس محبس مجهر الدمعات يسول مش حاله يدر شرك جبد السهم مش حاله يدر شرك جبد السهم انت جبدك يستحم هذا الولا حقها تجرى عليك دمعات السما انت جبدك يستحم هذا الولا حقها تجرى عليك دمعات السما والنهار حق على بابك يستكين يعلن سلامه والنهار على بابك يستكين يعلن سلامه سانه اللهم الهامن الاخراج والهندسه الصوتية قيصر الغراوي قيصر الغراوي, قيصر الغراوي. وحيدر الغراييدر الغراوي كلمات والحان الشعر الحسيني ابو